استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور واحد أين يعمل العامل؟ يعمل العامل في المصنع اثنان أين تعمل الطباخة؟ تعمل الطباخة في المطعم ثلاثة أين يعمل الطبيب؟ يعمل الطبيب في المستشفى أربعة أين تعمل المهندسة؟ تعمل المهندسة في الشركة خمسة أين يعمل المدرس؟ يعمل المدرس في المدرسة ستة أين تعمل المديرة؟ تعمل المديرة في المدرسة